وكل برحة ضلالة وكل ضلالة تنفي النوم نقبل قصرنا الحديث من حيث وروده إلينا إلا متواجر واحد قصرنا الحديث من حيث وروده إلينا أي بعدد طوقه إلى متواجر واحد فما كان منه مروياً بطرق غير محصورة ثوان كتواتر وما كان منه محصوراً بطرق محددة فهو لأحد فإن كان مروياً بطريق فهو الغريب وهو الفرق وإن كان بطريقين فهو العزيز وإن كان بثغاثة فهو المشهور هذا التخسيم الأول ثم قد بعد ذلك الاعهاد من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود. وقلنا ان المقبول هو الصحيح والحسن. والمردود هو الطعيف بجميع انواعه. فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن. وقد سننا هناك ان الصحيح نوعاني صحيح لداته والغير وتدى الحسن حسن لداته والغير وقد فرغنا بحمد الله تعالى من الكلام على الصحيح لذاته ليسا كذلك فالعبط تستعب الكرب وقد فرغنا من الحديث الصحيح لذاته. فكان الطبيعي ان نتعرض بعد ان قلنا منه للحديث الصحيح لذاته. ولكننا نرجو هذا النوع الى ما بعد ومعرفت ما هو الحسن لذاته. وانا تبين لنا الحديث الحسن لذاته علمنا الصحيح لذاته. من تلقى انفسنا. فامى الحسن لذاته. فاختلت في العلم اختلافا عظيما. الى مكثر من عشرين قول. كلهم يبعوا حدا ومنطولا لمعنى الحسن. ولحده. هذه التعريفات اما انها جامعة غير مانعة. وإما أنها مانعة غير جمعة فنطيق هذه التعريفات تعريف العلم الخطابي مثلا لأن مرد هذه التعريفات العشرين أو أكثر أو أقل إلى نوعين فقط مرد هذه التعريفات المختلفة لأن العلم في بيان حد الحديث الحكم وتعريفه ملتها الى امرين. فاما تعريف الخطابي فيقول فيه هو ما غلث مخرجه. ما عرف مخرجه. واشتر رجاله. هو ما عرف مخرجه. واشتر رجاله. وعليه مدار اكثر الحديث. وعليه مداره أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عام تفوقها، ويستعمله عام تفوقها. لو إلى هذا التعريف، وإنما هذا التعريف أيضاً يمثل اتجاه التعريفات. ومعنى يمثل التجاهة من التعريفات دعونا كثيرا من التعريفات العشرين التي ذكرناها انما تدخل وتنحطر في هذا التعريف ايضا فهذا التعريف كالرائد لكثير من التعريفات حتى حديث الحفن وذلك اختارنا في هذا الاتجاه التعريف الذي يشمل كثيرا من التعريفات وهي تعليق الامام ابن سليمان الفضاني رحمه الله. قال فيه هو ما عرفه نخاطه. هذا كلام غير مانع. لماذا? لان الحديث الصحيح معروف النخط ايضا. بل وكذلك الحديث الضعيف. بل وكذلك الحديث الضعيف. معروف النخط. ولكن certaina ما fal hadith al sahih ma'ruhum aw da'ufuh mahrajuh min hayth tawthiq rijalih wa hubb wa iqtani muhaddath wa salamat riwayah kull rawi 'an shaykhih wa ihtiwaruh bi dhanaka shaykh والحديث التعين معروف أنخرج هذا كلام يرد على حديث الإمام الختام تذكرنا راوي معين عن شيخ هذا ظاهر معروف معروف بأنه ضعيف عن ذلك الشيخ على وجه الخصوص كمن يروي من غير العمدلة عن التلاعيم كمن يروي. من غير عبد الله أن يجد المقرد وعبد الله عبد المبارك وعبد الله الواد المصري عن الداهعة. فإن أولاد الثلاثة معروف أنهم في الوايات... معدل الداهعة الوايات المستقيمة. وما عداهم الواياتهم فيها نظر. فإذا كان الراوة عن الداهعة من غير أولاد الثلاثة قيل إنه معروف مخرج من ضعف للقوة. وانا اذا كان احد الثلاث العباطين الذين قمناهم فانما يقال انه معروف النخرة للصحة والاستقامة. معنا? وحديث قتازة. حديثه قتازة ابن الرعامة البطري. اذا كان يرمي على هذه البطرة فمعروف ان حديثه عن الاستقامة. وان كان عن قولهم فمعروف ان مراياته فيه هنا لاجل لا لغيره. او مثال اخر في حديث قتادة. اذا كان الرائع عن قتادة شعبة فيستوي بعد ذلك ان يقول قتادة عن او حدثنا. عن او حدثنا. لذا لان شعبة قال اكفيكم تنفيث قتادة. فما اتاكم من حديث قتادة عن طريقي فانما هو من صحيح حديثه. فإنه هو من ايه؟ من صحيح حديثه. لماذا؟ لأنه لأن فتاة لم يكن يدلس في حضرة شعبة. في حضرة شعبة. ودعا دا شعبة العنصان. يدلس على موجودين، ها؟ والتنصيح دا انواع وشروع. وكذلك روشيل بن بشير كان يدلسه امامه الناس جميعا لا يضر بعد ذلك ان يكون ملاكة طالب من الطلبة يختبر ويخبر حديثه ام لا. وكان يدرس نوعا من التنفيذ اسم تنفيذ العطف. التنفيذ او التنفيذ دا كثير بحوالي التنفيذ الواحد. فتنفيذ العطف اشتغل به شيء ابن مشير. فكان يقول لدلاميذي والقلوف المؤلفة. انظروا في هذه الليلة. ماذا لست فيه عليكم? فتاكفوني فصار يحدث بأحاديثة كثيرة وعظيمة. وهم لا يعترضونهم. ففي اخر المجلس قال يا سرونة اني قد تنبس عليكم اليوم? قال لا. ولا حديث واحد. قال والله ما من حديث إلا وقد لست فيه. والله لم الحديث إلا وقد لست فيه. قالوا كيسا. قال إنما حدثتكم يوم من أول المجلس إلى آخره ما قلت حدثنا فلان وفلان حدثنا فلان وفلان حدثنا فلان وفلان فما قلت في حدثنا فلان فإنما حدثتني. ولا قلت فيه وفلان سلف حدثني ده هو عطف الروايه الثانيه انا جاي على شيخي الثاني عليه هو لا على لفظه حدثنا فاهمها كده دي مش قوي؟ ده أنا انا اللي لك حدثني فلان وفلان فقولي حدثني فلان لا يحتمل إلا التحديث. إنما قولي وفلان لا يحتمل تحديث. يحتمل إيه التحديث؟ ولذلك أن عبأ لا الخد التحديث قارع وعن و و. التدريس عاصم ذا الواو. الاعتبار اللي عمله هو شيء هو شيء مع الواو ده لازم الخد التحديث. وأنا ما أقولك حدثني فلان وفلان. فانسا ما تحطبش الشيخ الثاني على صيرة تحمل او صيرة تحمل على الشيخ الاول اللي هي حساسة ومان ايه بانين عندي التدريس يوز يتدهم للطواب اللي هما مش قادرين يفضروا مين الفاظ التدريس يتعلن لهم وإلا لو كان عنده حقيسة التدريس ما كان قال كان قال من ما كان قال لهم كان ما كانش لهم نعم اذا بالغضاء اما ليه الموضوع. الهديث موضوع اه اما ليه عن التدريث اما ليه انا ولينا انا عدد التدريث اللي بنحسن تعريف الاول وهو تعريف الخطار دي قال اوه ما عرفه مخرجه سيادا عرفه مخرج الحديث اي الطريق الذي يهو في غرراوي او الرواح بعضهم عندهم ان كانت معروفا او ان كان هذا المخرج معروف الصحة هو يعتبر حديثه الصحيح معروف المخرج بصحة المخرج واما اذا كان ضعيفا واما اذا كان ضعيفا معروف مخرج الضعف فهو كذلك فاللمان الخطابي بدنا يقول الحديث بحقا هو ما قريف المخرجه ذا الكلام جمع مانع ولا كلام سلام ولا مانع غير مانع لماذا لازال صحيحة كذا؟ معروف المخرج ما يضعيف يا كلام معروفه بإيه المخرج أنا لما أقول لك حجاتاً أزولان عن فلان تقول له أعلي غريبة أو أقول لغريبة يقول لك ده فلان شيخ هده لا يروي عن ذلك الشيخ للذي يروى عنه لا يروى عنه ولا هو معروف ولا مشروط من رواية علمه إيما ده في الحاجة هسميه كلام غير معروف أو رواية غير معروفة المخرج غير معروفة مين المخرج أما إذا كان هناك شيخ وثقة لا وهو عنو تلمير غلته الملاذنة والرواية عنه لما غلته حدثني فلان عن فلان ولا كلام مضبوط لي لازم معروف عندنا كقوله به حديث. ان ذلك التلمير أنت ما هو أخذ عيننا عن ذلك الشيخة مايا فذا معنى قلوبنا حديث معروف المخرج قالوا وش ترى رجاله حمد الله قال وش ترى رجال الشباب للشرط الثاني ولكلان دورته ما يضعنا عليه في معرفة المخرج نهضت بها أيضا على اشتغار رجال لماذا؟ لأن الرجل المشهور مشهور أنت بقيت إما تفضحها أي التوثيق ونقضعها يعني الغيب يعني لا يسأل عضوية أن تكون الشغرة محيين بالتوثيق ممكن تكون التوثيق والأطلاق المشهور مشهور تباعيه ضعيف المشهور بأنه كان ذات فالإنسان دائماً أنت كون شؤية إيه؟ آآ زي اللي قال لك أنا لازم أشتعب هذا ولا أشتعب فبدي أنا حق قال لك أنا أفكر في حاجة ولو بالسوء ولو بإيه؟ المرمج يخلص ذكره فبالا فيها إذنه فبالا فيها إذنه فاستمر ذكره والمرمج عليه إحنا نذكوه الآن مش كما والذي ينصد لأنه مخلد وموجود في الكتب بلع في ماء الزمزم حتى يقال الى يوم القيامة ذلك الرجل فلان الذي باله في ماء الزمزم فهو فرحان المخصوص ان هو يعني يذكر على الأسنة عدل الاسنة وبالافوان خير من عدل ذكره فمعريفة يقول هو عليه مداره اكثر الحديث وعليه مداره اكثر الحديث برد المنتقل جوي يعني هو الحديث حسن. عليه مضاور انصر الحديث. وكان وراء يقول يقولي ان معظم معظم السنة لم يسبب في الحسوى ولم يسبب دير معفوه. انما هي وصل بين الصحيح وبين الضعيف. لكذا برضو. وليما يكون معظم السنة على مضاور الحديث على الصحيح. لما لا يكون. ثم ما الذي حضر السنة حتى علم انت معظم السنة يدوب عليه. على الحد ما الذي حضره هذا ليس في طاقة عالم. عن غيره. وهو الذي يقبله اكثر العلماء. وهو الذي يقبله اكثر العلماء. بان كلام مرضوض. ليه? لان الذي يقبله اكثر العلماء هو الفقهاء، ويستعمل عامة الفقهاء، الحديث الحسن طيب الحديث من الفقراء الدهجون ايضا. الصحيح والحسن ما مالوضعيف. اذا هذا التعريف وجعل اليه انتقادات كثيرة. اتعادتك الحديث الحزق ده هو بيت القصيد في اجتياج المحسسين. بيت القصيد في اجتياج المحسسين. خاصة الحزق لغيره. خاصة الحزق لغيره. لأك فائصة ما بين القبول والرزق. بين القبول والرزق فمسألة ان تقبل حديث غير مكاورده يعني اختلاف الاجتماع في قبيل حديث مرده فهناك خلط رفيع خلط رفيع مثلا الشذوذ وزيادة الثقر الشذوذ وزيادة الثقر الفرق بينهم ايه؟ لما ليهم الفرق بينهم ايه؟ ان اختلف الثلاث اعود بيبدا. فقال اعود هذا الحديث انا اقتله. فان قتلته فهو من دب جيل الثقة. وان رددته من دب الشهر. اندبه ايه? الشدود. ولما نيجا عدوا من المعيد دول هنديهم مسألة. فكذلك الحديث الحسن واقول والحسن لغيري على وجه الخصوص. هذا هو هو الذي يظهر منه علم مكتب في ذلك الثاني. في ذلك الثاني. لماذا? لأن الحديث الحسن لغيره انما قبل حديث ضعيف. قبل حديث ايه? بعيف. ولكن بمجيء من طرق المتعسنة ارتفظ لتعقل ايه? الحسن. لكن ليس الحسن لذاته وانما الحسن لغيره. فمنذ الذي يرقل الحديث من حديد الضعف الهدف الحسن. الا ان يكون عالما مكتبدا خبيرا في افوال الاهلارين هذا الثاني. تعريف القطابي في حد الحديث الحكى اللذاته انتقب بنت الغداجة العظيمة. يقول الامام الترمذي في التعريف الثاني. يعني هو ابن السنة تزور عليه، يعني هو ابن من قبيل الحسن لا من قبيل الصحيح ولا الضعيف هذا قول عليه مدار اكثر الحديث المعبن السنة انما يوطف بين الصحة والضعف يعني حديث الصحة يقول الناس المذي يتعريب من اخر فاللي مالك احنا الان تعريف تعريب الامام الخطار وده الحديث الحسن حديث مهم جدا ولو كان شرحنا الحديث الحسن من قبل الامتحان كنا جمناه في الامتحان إذا كان يبقى عليكم لا. اشترا؟ الهاتف المبي يريد من حسن ايه؟ ان لا يكون في اثناده من متهم بالكذب ان يكون في اثناده يقول الحديث الحسن هو من لم يرم راويه بالكذب هو من لم يتهم راويه بالكذب ولو يكون حديثا شاذا ولا يكونوا حديثاً شرمزاً. وهو من غير وجهن نحو ذلك. وهو من غير وجهن نحو ذلك. فإن نشرح كلامة المثلة يقولي ايه؟ ان الحديث الحسن هو من لم يكن في الثناجي راوي مستعمل ايه؟ انا عندي فيه خمق بين الدعمة والرخيل او الجذب في حق الراوي. يعني في فرق بين روي كذاب وراوي متعب الكذب. مش كبير نصف? وفي فرق بين سارق ومنتعات السلقة. فقول المتعب السلقة اي لم تثبت عليه السلقة يقينا. وانما تدور الظنون والشكوك حول الدوري سالق. فكذلك الكذاب الذي في الحديث. فإن كان معلوم الكذب ومعلوم الرواية معلوم الرواية من جهة من جهة الوطع والكذب زي ما يصرف ابن عبد الوحمن زي ما يصرف ابن عبد الوحمن الترواز الأقول ذكره أينان في, في كتاب ميزاج في الجزء وذكر من اخباره العدم الرجالي. فإنه كان رجلا اكولا. كان رجلا أكولاً وكان يكذب ويستمرر الكذب. مش يستحله? لا. يستمرره. واخد يكل حلوانا في وكان قريته وعمه وعاش ليأكل. عاش ليأكل ويبع الحديث. ويذوق ازقف البيوت. كمشور ناكين يعرضها. ها؟ ناكين. فقيل انه ذاب لدور صحف بيت وكان معه الثلاثين من اصحابه. وكان معه الثلاثين يعملون في البيت. فكان دور ما يصبح ان هو ان أمس عرب تأكله ثلاثة سيدة فيه يجن وكان صاحب البيت قد صنع له الثلاثين. سلتين ثلاثة ثم صعد وكانت شيئا بخيل ليم العامله فذهب صاحب البيت وقال ما هذا لا بد وانا من عمل الجن. وبعدين جدا يرضى الى اي حاجة في الزمن ده. خد بالك العقد ده عجن. ومده عجن. ف اتفق امرك ذكروا حتى عرفوا طه احد اولاد الثلاثين. قال او ما يطعم؟ قيل قال والله والذي هبط عندكم. مش شكك. فقير الأول ما يترى قال ها. نعم انت اللي كانت الطعام نعم فلن يصدق صاحب الدين لا يزال يحصل الضرب فما يترى يصل نلا يعمل ويقول انا ذادي اكلته وإن لم تصدقه فاتفقوه ثانيا وجربه يعني انا ما يعني صدقه كمان وروح طالق ليه نأكل ذلك الطعام ميطرة. انتظروا انا ميطرة يكون محل ندر الناس. اشبيعه محل ندر. فاتت الي تلك المرأة وقالت يا ميطرة اتق الله انا مفت لا اشبيعك فاتق فيها. فتقول تلك المرأة فكان ما يكفي ميطرة يكفي سبعين نفسا. سبعين نفسا. فقول وإلا تصدقه تجربه يساوي إنه ممكن يأكل كمان تلاتين ونصف بقى كمان ايه عشر ويوقع له رجل مئة رغيف فأكلها ثم يوقع نفيل مئة رغيف فأكلها إلا واحدة فأكل نواصل أكثر يأكل أكثر مئة <تصفيق> من الفيل ونزل بيص عند قومه. فرمت حماره قصدار فأخذوا الحمار وزدهوه وشوره وقدموه له ساكله. فلما أرد الانصراف أعطوه ثمنه. أعطوه ثمن الحمار. وهل ذلك من قصصه حتى انه قيل له يا من سرع. كم يكفيك من طعام. قال للبيت اتنبيت لو أتى من غير تحدد قال من بيتك، قال رأيي أو لكن تغييره. خرج من بيته غيره، قال يخدم ويرح. يخدم ويرح. أنا معلومي. أنا معلوم بجارة المول. ها؟ هذا الميصر أحاديث في فصل سورة القرآن صورة 14 سورة فورة وربعية أربعة حديث تفيد سورة القرآن قيل له يا ما صرف ما الذي حملك على ذلك قال ولدت الناس وقرؤهم من كتاب الله إلى فوضى مالك لا قرأت وقرؤهم الى كتاب الله لكن تنفع عن ايه وحدات؟ من ايه؟ من الاستقامة الاستقامة العمل التنفع. التنفع. التنفع. التنفع على المنابعة باقتصاد عكا الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب السلام كالشيعة والخوارج وغيرهم وإن كان الخوارج فيه النظر لأنهم لم يكذبوا الخوارج لم يعرفوا مسكذب كانوا علمتنا الشيعة لأن الشيعة ودعوا أحاديث عبي مره كثيره في فندق الوباي في فندق الوباي وكل وثائق الشيعة ممتلئة بالكذب ممتلئة بالكذب والدنان وغير ذلك ولذلك السنه لم يعتقدوا ان الشيعة صدق لا تعجيز عليهم بالكذب يا عليهم كذب تمام هناك فرص بين الكذب الصليح والاتهام بالكذب. فمن يقرأ لن يجي يقول انا وضعه. سيقرأ ولا لا. وهو سيد الديلة. فإما أني يعرف الكذب بإقرار الكذب او بالقرار هو الشباب الذي تتبع على أداوين. على أداو كذبة. على أداو كذبة. طيب اذا لم تكن هناك قرينة ولا شاهد يدل ريالكم طريحة على ان امره الكذاب. ولكن النفس نفط مردن مع ذلك الى خبر روايته. يقول في حالة ايه? الانتهام. يقول في حالة الانتهام. وعلامة الانتهام انني لا ارقل هذا الحديث ولا ارقل. ومن الوقت نفسه لا يكثبت عليه الخذب صراحة. اذا هو يظل في دورة الانتهاء، فهناك فرق بين. الراوي الكذاب والراوي المستعب الكزام. فالكزام حديث الموضوع. الكذاب حديث الموضوع. اذا كان هناك اثناث في راوي حتى ما عليه اهد العلم بانه كزام او الطاع ان يلعي الحديث. ويختلقه ويستنعه على رسول الله عليه وسلم. فإنما هذا الحديث حديث ايه؟ موضوع موضوع وهو شر واحد احد. لان الكذاب شر امر القط او سوى وعده. اما اذا لم يثبت الكذب على الراوي فيبقى في مرحله الاتهام وهذا اظول مطلب بالكذب لا اقول ان حديثه موضوع. ولكن لاقول ان حديثه منكر او حديثه باطل. او حديث الايه ده فهناك في كتب الرجال او كتب الترا على الرجال اذا قال مثلا الامام مثل الذهبي عن راوي متهم فانما يتناسب الحكم وهذا المصطلح ان يكون ان تكون روايه باطله او ايه او مكذبه فلو انت تقول نموذعه لا عرفت اليوم لماذا لانه متهم فقط ولا يكون ايه جزاه فايه فروع قالنا الجور تريبي يقول يقول الحديث يكون في اثناده ما يندهث بالكدب عرفتها يكون في من يعني يكون لا يكون كذابا ولا مفتح يعني لا يكون كذابا ولا إيه؟ يعني إيه؟ يعني ممكن يكون صحيح ممكن يكون اختاره. ممكن يكون عنده غفلة. او نسياد. وهم. او يكون بصور. او مجهول الحال. او ايه الحال. كل هذه عيلة. عيلة فتباك. تقصر عن مطلبة الانتهام. ده كله عن مطلبة الانتهام. دي لو كت في الاسناد. دي. لو كت في الاسناد. هذا الحديث من اثناء اخر ومن وجه اخر وطريق اخر سريه نفس العجلة ولكن تراوي اخر. ولكن تراوي ايه اخر. فأقول ان هذا الحديث يعطب ويقوي هذا الحديث. او هذا الطريق يعطب ويقوي هذا الطريق. لماذا? لان الشخص المعلون هنا غير الشخص المعلون هنا. وأنا أفترض أن العلة إنما هي جهل الرأي. فجاهدي الحديث من طريق غيره هذا الطريق فيه راوي مجهول الحال. فأول على أقول كذا هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن رواه إذن فيه راوي مجهول. لفهم عليه. ثم مع البحث والتجربة وجدت لهذا الحديث طريق اخر من حديث انس. طريق اخر من حديث انس. وطريق من حديث عبد الله بن عمر، وطريق من حديث عبد النبي رقاص. ثم انظرت في هذه الاسنين فاذا في كل اثنان من هذه الاسنين راومت هول الحال. راومت هول ايه? الحال. فلا شك ان كل الاسنان على احدى ضعيفة لمساعدة. اقول بانتظام هذه الاسنين الى بعضها. يرتقي يرتقي الحديث من البعيف من أول الحسن. إلى الحسن, الحسن إلى الحسن ففي هذه الحالة مسألة الانتقاء مسألة الانتقاء, مسألة الانتقاء. أصلاً باعث أصلاً باعث فأنا قولي الحديث بما من طرق ايه من طرق اخر ولم يتوفر الحسن في الحديث لذاته وإنما أداوه من, من غيره أي من طرق الضخرى لم تتوفر شروط الحديث الحسن في ذات الطريق وفي ذات الإثنات وإنما اكتتب الحديث بالقوة من مجموع الطرق التي رؤى بها فالجميع التلميذي يقول ألا يكون في إثنات من انترموا بالكذب يعني يكون تهمده خفيفا. لا تجعل حديثه منكرم ولا باطلا. ولا ان يكون الحديثه شابا ولا موطوعا ولا غير ذلك. اما ليه? يقول لك لا تعل خفيفا. تجعل الحديث ضعيفا فقط. ما يقول لديه علف. ما يقول لديه علف. لقد نذكرها. يعني الكادر علف الله ولا مش علف? مش طيب. سواء بحيانه علا ولا مش علا لكن انا عندي ان العلي بحثوها يرتقي وبحثوها ايه؟ لا يرتقي فالكذب لا يرتقي وان الحديث من 1000 طريق في كل طريق الله وكذاب لا يرتقي الحديث لا يرتقي مين؟ الحديث لماذا؟ الا ان مخرج الحديث في هذه الحالة يدل على يدل على ان هؤلاء تواطروا او على انتفقوا عليهم على الكذب. وهم من الاطل كذبين. فلا يمنع بعد ذلك ان يكونوا ايه? تواطروا على الكذب. فلؤرقوا ماخرة وحديثين بالوضع وبالاختلاف والاستراع. وانا اذا كان راو سيء للحب سيادى الحديث يرجى من وجه او وطهين او وصر. وفي كل اسماكن راو سيء للحب ولكنهم انتفقوا عن الوضع المعنى فيقول انه في هذه الحالة ضبط هؤلاء الرئاسة الحديثة. لذا انت الحب يا ثاني. ليس سيئ الحفظي ما غالف هل انت نفسك بتقول ذاكرة في ضعيفة. ذاكرة في ضعيفة. فعن يلزم من ذلك ان لا منك كلام قط؟ هل هذا ما ذلك؟ وانا ده حكم بالإعجاب وبالوضع مش هوضع؟ وانتنا مثلا يقولوا الداكلة وفي ضعيفة يا عم الحد احنا نتعار معك على أساس راح. على أساسين الأساس, الأساس الأول ان انت الذي مدردته وأدخلته هناخذ منك وان اللي انت مدردد فيه وشاكك فيه مش هناخذ منك مش هناخذ ايه؟ منك طب علامة كده ايه؟ علامة كده إن انت راجل طوي للهم فلو انك انفردت بكلام لضعيف لا يحصقي حتى رجاء من المئة الظهير وذا كلام احتاج ليس انا موظر كما دلما اصدت دلما اصدت انت في, كلامي،, أنت في كلامي على انه سيئة ابنه مطبقة هنا ملابد ان في كل الاشياء مطبقة ربعة لا سيئة فهي ضبطة. المهم مع ان يكون فيه أولا في فيه اسلام. ولا في اخر. خضرت راوي على هذا الصلاة. يقول الامام الحمري. ولا يكون شعزا. ولا يكون ايه? شعزا. والشذور سنردره عندما نتناول الحديث الشاذ الحديث من غير واجه نحو ذلك. خارجوا الكل دليل اهدي مهمة جدا. ودي الفيصة. ودي الفيصة. يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك او مثل. او مثل ذلك او نحوه. طيب الالغة تبني هنا. هو معرف الصحيح او معرف الحسن. كلام جميل. الحسن يرضى هو ان يأتي من وجه اخر. ويقول ايه هو يأتي من وجه اخر على عهد الصفة. على هذه الصفة. الصفة اللي هي ايه? ألا يكون في الإثناد من يمتعب بالكذب وأن يكون شاذ، وأن يكون ايه شاذا يعني ايه انتقاء الشذور شرط ثم ان يكون في الإثناد من لم يمتعب بالكذب زي يكون مثل مستور سير الحفظ مجهول للحال حديث موقفع حديث مرسل خاتبات وغير ذلك. ثم ياشر تنصر تنصر ويقول وأن يأتي ويروى من غير وجه تحويه نحن <تحنا> ذلك او مثله يعني يكون في نفس الضعف ده نفس ايه الضعف ده خطرات ارمحه يعني ان يكون الغوه هنا مصطور وهنا ايه وهنا ان يصبر ان يكون هنا انقطاع وان يكون هنا سيء الحمص خطرات هذه العيله كلها من العيله التي ترتقي فهناك من العلس والضعف ما ارتقي ومن ما لا ايه ما لا يعتقد. كما بردنا مثال بالكذب فإنه لا يعتقد. وكذلك النخارة والجدلات لا يرتقيان. وعلى سبيل الحظ هو المنظور المسطور والقطاع والإنسان هو يملك في حيث عن العبل التي لو جاءت من طرق الكثير حتى السفر. معايا. فلذا الترويذي لما بيعرف هذا التعريف انا اقول يا ربي انهم الترويذي بيعرف الحديث الحسن اللي غيره وحدة لذاتي فتبين انا فكر من قبل ان كلمه لذاتي تستلزم ان اعضاء الحب اجتمعت في ذات الحديث ولم تاتي من ايه من خارج طب ازاي تعريف ان ده يتنقل على الحديث الحفن لغيره يعتار الحسن لغيره الذي اعطاه الحب من الغير تمام يعرف الحديث الحفن الطبع دليل وهو من, وهو من غير ود وه من غير وجود وهؤ من غير وجود ومنعه كان يعرض في الحديث الحسن لذاته ما كانش أيه ما كانس أيه هؤنغير وجود لأن هذا شرطه قد الحسن إليه قد يمنعه فاطول المالي ذي كعلى هدى الحدث الحسن الغيره لا لذاته فمنع تعريف الحدث الحسن من الأزئة يليه الزفل صحيح الحفظ ابن حاجة في النجا يقول الصحيح هو هذا الطفل سنبه بنقل العجل عن بنقل العجل تام بنقل العجل تام من, من, من حيث او شاكتين. الحديث الصحيح هو ما اتصل الحديث الصحيح. وهو ما اتصل لتنادره. انا يقول الحديث بارك. الحديث الصحيح. وهو ما اتصل لتنادره. بنقل العدل التام من ضمنه. وحطه تحت كلم التام علامة علامة ايه? ترضيك. شارع الشيخ مشير حامد المصطفى عديها عمارات المصطفى في شارع ها دي دي علاه صح قلت ده يا اخوكم بتقولوا من لا صح قال لي ساكن قال المصطفى تحتها خطارك انا كل شيء حقك بيد الطالب كتير ناعمك على الطلبه اللي يحطوا القلم على الكتاب مش كتاب الكتاب تعالى دا نقول ايه من ده تعريف الطلب كان دايما انا بشوف طالب حاطط الكتاب بيقول له طب ما ثبت رجمتك على هاي رجمتك تبقى واضحه وجميله وما على السطح انما القلم ممكن تعمله فانا نوصلش اليه شيء كان ارطاله جديد ايه ده يعني خلت برك فطبعا عند الالم ماهو في الكتاب وهو تقفل وتحط في الراس يفسخ الكتاب فراه كان هو يعني اللي يعني احترامي كده لان عادة من الادب الذي يلزم طالب العلم طالب العلم يلزمه معرفة الادب مع ربه ومعرفة الادب مع شيخي، ومعرفة الادب مع اقراني في المجلس ومعرفة الادب مع الناس أولاً ومعرفة الادب مع كتابي الذي يتعلم منه فهذا من معرفة الادب مع الكتاب الذي يتعلم منه اللي سوهينه اللي سوهينه وبنها نبي تذخل والتذخل هو ذلك حيث في حجر يعرف الحجي سبحانه يقول هو ما اتصل بنقل تاما انتا عن نسلي تلا منتهى من غير شذوذ ولا الا. انتا تكتبوا. مش احنا كتابنا كنان دا كنان دا. مش من حوالك انتا شون كنان دا. الانتا يكونوا حافظونا باكا. حدا مش تاكبين اتا حافظة. طيب. ولا انتا عدوين اتفحوا ثم يقول الحافظ ابن حافظ ما هذا الشاهد دا. دا لي في مش احنا في مش في أنا عرفت حتى في الصعاب مش أنا مش عرفت حتى ترى إيه في الحدث. يقول الإمام بن حبر فإن خط فبر فالحكم لذاته. فإن خط فبر فالحكم لذاته. أي مع استكمال طريق السرور مع الحدث الصعية ما تترسمنده بلا قدر عاد ده. اعنت لي الى المنتهى وهذا انتصال الثلاث من غير الشسوس ولا ايه كده خمس سلط قال فان خف الضبط بل حزن لذاته اذا الفرق بين الحديث الصحيح الى معرفة للحق بل وبين الحديث الحزن لذاته بالضبط فان كان الضبط كم القمة فالحديث هو ايه صحيح, صحيح. ووو الخفة الدب خلنا نقول مش العادة ما تبى خترب اللي إيه إنتاجية فإن الخفة الدب الخفة العلماء بيعباروا عن كيف الخفة الدب؟ لأنها وين ذي عن درجة ثق إلى درجة ايه صدوق عن درجة إيه صدوق؟ مش بس لا صدوق لا ناس بيه ليس بحديثه بأس أو ليس به بأس أو يعتبر بحديثه أو يعتبر بحديثه أو صالح للأصدار أو غذر الأصدار التي ذكرها, إيه؟ ذكرها اهل العين لذياني ان هذا الراوي نزل من اعلى الطبق الى مسائل اقل شوية لم ينزل الى صعف لم ينزل الى سوء الحفظ والغفلة والاختلاص وهي القلب عندما نجل عليه درجة. هذا درجة واحدة. لأن الضبط ده ترد اجواع. الضبط قلب اجواع. الضبط اعلى وضبط اتنى وضبط وسط. فالضبط الاعلى هو الحديث الصحيح. والضبط الاتنى هو الحديث الايه؟ الطعيير. وضبط الوسط هو الحديث الايه؟ الحزن. <تصفيق> هو الحديث الحزن الجانب. فرهاني بيزم تنبعتي لما يجي للإثناد كل رواه ثقاف. إلا رواه واحد. إلا رواه واحد. في إثناد إلا, إلا رواه واحد صفوق. إثناد مكون من خمس رواه. كل منهم جروا عن شيخين. أربعة ثقاف وواحد صفوق. في الحرب يا أولو الحمد الضيين. حسن حتى الليه? لذاتي. طيب ايه قيمة لذاتي هنا? انه هو فيه اقليل مصعيف. فيه اقليل مصعيف مش محتاج. يعني الحسن يأتيه من ايه? من طريق اخرى. وان ما ده فيه سيه اسباب والحديث الصحيح. الا شرط الطبق في انه ده لا. عطادت التأثير لدرجة للصدق والامانة. الصدق ويه? والامانة. تأمون اللواة مصادق الرواية. لا. ثقة في الرواية. فإذا ديكم عنده تماموا التطوة هنا عنده ايه? خلصة دب. نزل بقصو شوية. نزل شوية. معين? فالإمام التلميدي عرف الحديث تعريفا يتناسب. هو الحديث ده الحسن ده غيره ولا إذا كانت. تخيلوا بما? تخيلوا. لما عرف على لذاته والله يا اخي يا استاذ ما شاء الله عليكم محضرين اهو بتقول على التعريف اللي نادي الترمذي ما هذا اذا كان قطروي على الترمذيه ان قال الاول كثير الاول كثير ينكر انه ده تعريف الترمذي وقوله ده كان تعريف الترمذي تعارضك في اي كتاب وفي اي زمان وفي سبحان الله كانت ترك الاول للاخر يأتي من بعد الولاد يقولون ان هذا في اخر كتاب العلل الذي في سننه يعني قمت عليه العراق العراق رب عليه وقال له الكلام ده زي انت تعرفوش زي انت ما تعرفوش والكلام ده موجود في كتاب العلل لقول الترمذي كتاب العلل هاتين اللي هو بالترميز الفضنفه في اخر كتاب السنة بداعه يعني اخر جزء من كتاب السنة في انجليف الهدانس هتلاقي كتاب العمل للمين بالترميذي ثم هذا الشيء عبد الشاكر عليه الرحمة الله اللي قلت عمروز خاصيه تانا وقول لا دا الكلام ده مش موجود في العملية فقط. ده موجود في السنة نفسها. موجود فين؟ في السنة النفسة حديث معين قالت قال الترميذي الحديث الحاكم العيد دا كيد وكيد, وكيد ما هذا التعريف وده كهذا بالتعريف. فتنفر كالأول للآسد. وهذا الوضع بيه عام الصنف لألقصة بالكتاب. ماذا كبير؟ تعريفات اخرى بقى للحزن. تعريفات اخرى للحزن. تعريف الترجاوز. الترجاوز في كتاب العلم المتنعية وفي كتاب الموضوعات قال الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. طب ما حكيت قريب محتمل في مسألة الزبية. في مسألة الزبية. طب ما كان قريبا محتمل عندك ليس بقريب محتمل عندك. مش كيف أبو الله. لأن العلماء نفسهم اختلفوا في مسألة الحبعة الرجاء. فماذا كده يكون ثقة وفي نفس الوقت يقول عنه غير بعيش. معايا? والذي يقول تعريف يقول تعريف لا يرتقي. وغيره يقول لا تعريف يرتقي. وغير ذلك. فمسألة تعريف الوضع الجايشي بقية الحديث الضعيف. هو ما كان بقية الحديث الحسن. هو ما كان فيه خلو ما يفتح كذي. هو ما كان فيه يوضاع فوق قريب محتمل. الكلام ذا يتنثل على تعريف الترمذي ولا تعريف الحفظ النحجر. هل عرفت يا شيخ نعم لله يا ابو محمد النداشي يجيب هذا النداشي النداشي انا عايز أنا عايز اجابه هذا الكلام يا على تعريف الترمذي التعريف الحافظ ابن حجر النداشي الحافظ ابن قال ذلك مع محفظ النداشي يعني على كلام الترميدي ايه يا اخوة انا ايوه مش كل اللي يتحرك ولا يتحرك فقط تدري فيها فالضعيف ده هو يقول ايه الحديث حتى انه ما كان فيه ضعب وضع في قريب نحتمل ما احنا وضع بكه افضل انا وضع في دائمين ونحتمل وهو ما يحتمل، يهتمل فإذا كان يحتمل، سيرتقل الحفل لغيره سيرتقل ايه؟ الحفل لغيره وإذا كان يحتمل يلحق بالبواطين والملاكين والمباعات بل في الكلام أما تعريف الحافظ ابن حذر هل هو الحافظ ابن كان بيعرف الحديث الضعيف الذي داعه الطريق واهتمل وإذا كان بيعرف الحديث الذي ينزل على المرتبة الصحة ثاني الضيارة ها؟ ف... إذا هو كان يعرف الحديث الحتن اللي ذاته. الحتن اللي مين؟ حداث. أنت ابتك آسي يعرف اللي غير زي سبيد الوضع. لما قال الحديث الحتن عندي هو من لم يكن فيه الثاجرات متاعا بالكذف ولا يكون شافا ولا معللا ويروى من غير وجه نحن ذلك أو ناسي. فأنت بقى كلمة ويروى من غير أو من وجه آخر؟ قد يقول بنحو أمثلة يدل على أنه عارف حد الحسن ليه لغير الحديث الحسن لغيره وكذلك الإمام الخوازي يعرف الحديث الحسن ليه لغير ذلك ذلك أقول تعرف, تعرف, تعرف حفظ. حفظ. حسن الحديث الحسن لذلك الله يعلم هو يعرف حسن حسن يعرف الحافظ عند حسن إذا أنا عندي الحسن حسن حسن وحسن ليه مغير. وحسن مغير. فالحديث الحسن لذاتي هو ما نزل فيه رتبة وعي. عن مرتبط الترسيخ إلى مرتبة الصدق والأمانة معين؟ وعند الحديث الحسن لغيره هو الذي يأتيه لا من ذاته وفي نفس الاثنات وإنما من تجموح الأسانيب والثلاث التي في رأى فيه أول وبيعة ذاتك الحديث وإن فيها ذلك الحديث عشان تسمعينه قبل ده يعني؟ عشان نختم الشيء محمد موجود إذا قلناها هيجي بعد كده الحظ بالاطلاح الحظ بالاطلاح يعني يلقف شعص هذه التعريفات ويقول وانا نظرته فيها بهذه التعريفات كلها انتبه تطور على قسمين ما تطوره؟ على قسمين قسم يتنذى على, على الحديث اللي ذاتي وقسم يتنذى على الحديث الايه؟ الحديث اللي غيري هذا ان شاء الله تعالى في محاضرة في الخارجة.